فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا وَطِئْتُمْ تُرْهِقُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ تَمَسَّكَ بِكَ فَاتَّبِعْهُ حَتَّىٰ يُصِيبَ مِنَ السَّاعَةِ ۚ ذَٰلِكَ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطيرها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل قَبْلَ لَا يُوَلُّونَ الْأَذْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا